فَآخَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدٌ مِنَا الْمُشْرِينَ فَسِلْحِنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ قَدَرُشُّهُ وَعَرَقُهُ من المغفرين من الشركين وصوت وَدَّمَ نُصُلَ مَا صَدَّ فإِن كَانَ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَهُوَ سَمِيعٌ إِنَّ اللَّهَ ذلك كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ وَيُؤَنَّكَ بِأَسْوَاقٍ وَتَأْلَفُهُ وَتَأْوُونَ رَأْسَكَ فَوْقَ الْإِشْرَاءِ حَيَاتَكَ لَمْ تَمْدَدَنْ قَطِيلا فَصَدُّ عَنْ سَمِيرٍ إِنَّهُ سَاءَ جَنَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ